يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى والبغاوي إذ قسم المصابيح إلى الصحاحي والحساني جانحا أن الحسان ما رواه في السن رد عليه إذ بها غير الحسن كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه وضائعه حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من الراي اقوى قال ابن منده في الباب غيره فذاك عنده من الراي من الراي اقوى قال ابن منده والنسائي يخرج والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركه المذهب المتفقه لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الحديث الحسن وما يتعلق بالحديث الحسن ذكرنا ربنا فيما مضى تقسيم العلماء للحديث إن انه الى انقسم الى ثلاثه اقسام صحيح وحسن وضعيف وعرفنا ان الحديث الحسن عرفه كل من الخطابي والامام الترمذي وان اهل العلم علقوا على هذه التعريفات وقال ابن الصلاح ان التعريفين يمثلان نوعين من الحديث من الحديث الحسن هما الحسن لذاته والحسن لغيره ثم سطر المؤلف في الكلام على ما يتعلق بالحديث الحسن وبين ما الحديث الحسن لذاته وانه هو ما يرويه الصدوق العدل خفيف الضبط اذا تفرد به وفسر حديثه بانه حسن فاذا توبع اويا وهذه المتابعه قد تكون بمثله او تقوم باقل منه كان يتابعه مرسل الى غير ذلك مما تكلموا فيه بما يتعلق بالاعتبارات ثم ساق المصنف بعد الاعتراضات التي اطرب بها على ما يتعلق بكتاب ابي داود لان انه يعتبر من نظام الحسن كتاب الترمذي ومن نظام الحسن سنن ابي داود ذلك لان ابي داود ذكر شرطا وهو انه يخرج الصحيح وما قاربه وما شابهه وانما كان فيه من ضعف شديد يبينه وانما يسكت عنه فهو صالح وذاب ابن الصلاح رحمه الله الى ان ما قال فيه ال... ابو داود انه صالح يحكم له بانه حسن واورد علي بن الصلاح بان هذا تحكم لانه قد يكون صالح للاحتجاج وقد يكون صالحا بما نصحيح فتولى نحكم عليه بانه حسن فيه انتقاص للصغير نعم اذا كان قول ابي داود وما شكت عنه با وصالح مروي عن الصدوق وعمن هو دون درجه الصريح فهذا التفسير والتاويل لا مريه فيه ثم انه رحمه الله بعد ذلك اورد على هذا الكلام الذي اوورد على ابن الصلاح بما ذهب اليه انه ينبغي له ان ينزل كتابا مسلمين سماه على في كتاب ابي داود لان مسلم رحمه الله قسم الرواة الى ثلاثه اقسام قسم الحديث الى ثلاثه اقسام الرواة الى ثلاثه طبقات وأنه يورد أحاديث الطبقة الأولى ثم يترقى بها أحاديث الطبقة الثانية وهم من دون الطبقة الأولى من حيث الباب ومسألة لهؤلاء يبيزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم فيقول المعترض على ابن الصلاح كان عليك أيضا أن تطبق ما جعلته قائدا من كتاب أبي داود على كتاب الإمام مسلم فتجعل احاديث الطبق الثانيه موصوفه بانها هشام لاقي الرد هذا الاعتراض العراقي وغيره وقالوا ان هذا الاعتراض لا يلزم وهذا القول لا يلزمه ابن الصلاح لان الامام مسلم رحمه الله نص في كتابه على ان هذه احاديث صحيحه ونحن نعرض عندنا أن الصلاه انما دفعه الى ما دفعه اليه هو قبله باب الاجتهاد واخذه بما قاله اهل العلم تسليما ولذلك لما كان الامام مسلم رحمه الله نص على ان هذه الاحاديث صحاه لانها احاديث قد توبعت بدرج روايات الثقات لذلك ما هي صحيحه ولا يلزمه ان يحكم عليها بالحسن كما المزم نفسه بالحكم على الاحاديث التي سكت عليها ابو داود بان حسن ثم بعد ذلك اراد المصنف ان يبين ان من مضان الحسن ايضا بعض الكذب وهناك بعض اهل العلم من اتخذ صنيعا شار عليه مدالك هو الإمام البغوي صاحب كتاب مشات المصابيح. فإن البغوي يا في كتابه مشات المصابيح لما جمع هذا الكتاب كان اختاره من كتب الصحاح ومن كتب السنة من كتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وغيرها من الكتب التي انتزمت الصحاح. أو من كتب السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال اتخذ لنفسه مصالحا وهو ان الحديث اذا كان في صحيحين او احدهما قال انه صحيح وان كان في غيرهما يعني في كتب السنن حكم عليه بانه بانه حسن والعلم وآل وترب على البغوي بدرابين اما الاول فان هناك عددا من الاحاديث موجوده في السنن وهي صحيحه توافرت فيها شروط الصحه فحكمه عليها بالحسن تنقص لها وهضم لها كما ان هناك احاديث بالسنن بعيده وغفرها اهل العلم بضعفها فحكم البغوي عليها بانها حسن ايضا هذا يتنافى مع قواعد اهل العلم ولذلك رد على البغوي استلاحه لانه لا يتطابق مع الواقع. قد يقول قائل هو الصلاح ولا مشاحة في الصلاح، لكن هذا الصلاح يكون خاضعاً أيضاً للقواعد العامة. فإذا وافقها فلا بأس به، أما أن يخالفها وأما أنه يقلب الموازين فإن هذا من ما لا يسلمو لأمثال الإمام البغوي. ولهذا كنا قد وجبنا في الدرس الماضي عند قوله فيما نقله عن مسلم قال والجواب عم اعترب به مسيب الناس أن مسلمًا التزم الصحة في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده لما تقدم من قصور الحسن عن الصريح وابو داود قال انما سكت عنه فهو صالح والصالح قد يكون صريحا وقد يكون حسنا وقد يكون ايضا دون ذلك لان مساله الصلاح في قول ابي داود لم يحدد هذه الصلاحيات هل هي صلاحيه للاحتجاج أو صلاحيه لي بالاعتبار؟ فقد يكون الحديث مضاعفاً، لكنه إذا تبع بنو جوهن اخار صار حسناً لغيره، فأصبح صالحاً، وهو في أصله ضعيف. قال وابن داود قال إنما سكت أنظر وصالح وصالح قد يكون صائحاً و قد يكون حسناً عندما يرى الحسن رتبه دون الصحيح ولم ينقل لنا عن ابي داود هل يقول بذلك او يرى ما ليس بضعيف صريحا فكان الاحتياط الا يرتفع بما سكت عنه يعني لا يرتفع بهذه الاحاديث الى درجه الصحه حتى يعلم ان رايه هو الساني ويحتاج يعني في هذه المعرفه الى نقل اي من ابي داود وقوله يحكي مسلما يعني فيما ذكره في البيت يعني يشبه قول مسلمين وقول ابو داود لا يشبه قول مسلم لان مسلم حكم على القلب الصحه وابو داود فرق بينهما فقال فيه الصايح وبه الصالح وقوله حيث يقول اي مسلمون وكذا قوله فحتاج أي مسلم هذه كلها فيما جاءت من أبيات حيث قال تحتاج أن ينزل في الاسناد إلى يزيد بن أبي زيادي ونحوه وأن يكون بالسبق قد فاته أدرك باسم الصدق هلا قب على كتاب مسلم بما قب عليه بالتحكمن هذه الضمائر الموجوده في هذه الافعال كلها تعود الى مسلم وكذا قوله بحتاجه اي مسلم وقوله فانه اي يزيد بن ابي زياد ونحوه ممن ذكرهم كليس بن ابي سليم والذين ضرب بهم مسلم للمذل في انهم من اهل العلم ومن اهل الفقه الا انهم لم يبلغوا درجه الاتقان والضبط كمنصور ونحوه قال وقوله هل لاقض اي ابن الصلاح يعني كان ينبغي لابن الصلاح ان يقضي لابن داوود بما قضى لمين لوسلم وقوله عليه اي على كتاب ابي داوود فهذه تفسيرات وشرح للابيات التي ذكرها الحافظ العراقي وبين ماذا يريد من النظم لان الناويم هو أدرى بما ينذر وأعرف بما يريد في ما نظمه وما قاله مم. إيش هو فاته لأنه مر بنا أظن هذه وصححناها ولا لا وانه هو ان يكن بالصدق قد فاته قد فاته ادرك باسم الصدق اي قوله فاته اي يزيد بن ابي زياد فاته اي اللي هو تمام الضبط فهذه هي ال يعني العبارة سبق أن ذكرت فاته لكنها رسمت خطأا فكتبت فأنه وهذا خطأ مطبعي فعندك كنا نحن وقفناهم في ما يتعلق بكلامي الشخصية وينتهينا إليه أم إلى خمسة شيء قال ابن الصلاح ومما ظن مظنته قال بكسر الضاء اي موضع الظني بمعنى العلم اي من المواطن التي يعلم فيها ويعرف بها الحديث الحسن وقد ياتي الظن بمعنى العلم لكن هذا تفسير الظن بالعلم يعني هذا فيه تجاوز لان مرتبه الظن درجه دون الي دون اليقين فمراتب المعرفه كما يذكرها اهل العلم اربعه القطع والعلم ثم الظن ثم الشك ثم الي ثم الوهم فالوهم هو المرجوح والشك هو الذي يتساوى فيه الطرفان، والضم هو الراجع، والقطع هو المطابق للواقع، واضح؟ فهنا تفسيره الضم بالعلم فيه يعني تجوز. قال أي ومن مضانه غير ما مرّا. نحن مر معنا كتاب الترمذي. جمع الإمام الحافظي أبي داود. سليمان بن الأشج السجistani أي في كتابه السنن فإنه قال ذكرت فيه ما صح أو ما قاربه يعني الحسن لغيره وهذا التفسير غريب لأن ابن دمير يعود إلى أيش إلى أقرب مذكور ما صح أو ما قاربه يعني ما قارب الصحيح وما يقارب الصحيح يكون حسنا لغيره والحسنا لذاته قال او ما قربه يعني الحسن لغيره او ما يحكيه اي يشبه يعني الحسن لذاته وكل هذه تفسيرات فيها يعني قال يعني الحسن لذاته او للتقسيم لانه قال ايش فيه جماعه ابي داوود في السنن فانه قال ذكرت فيه ما صح او قارب او يحكيه فاو هنا بمعنى الواو لانه قال ذكرت فيه الصحيحه وما شابهه وما قارب قال وعبر ابو داوود بالواو وهي فيه اجود من او يعني وتعبير ابي داود ادق من تعبير مين من تعبير العراقي لكن نقول ان الضروره الشعريه حملت والزمت العراقي باستخدام او بدلا من ايه من الواو قال وهي فيه اجود من او فقال ذكرت في الصحيحه وما يشبهه ويقاربه قال وما كان فيه من حديد به وهن اي ضعف شديد قلته هكذا جاء في النظم بدلا من كلمه بينته وحمله على ذلك الوزن وهو قوله وما به وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته اي بينت وهنه الا ان يكون ظاهرا فلم ابينه لبهوري وهذا التعقيب من الشيخ زكريا ايضا محل تردد فهل هناك احاديث اخرجها ابو داود وهي شريذ ذباضه لم ينبه عليها ولم يبينها قال وحيث لا اي لا وهن به شديد وحيث لا وهن به شديد هكذا ولم ارى فيه شيئا ولم أذكر فيه شيئاً فهو صالح العبارة هذه مستقيمة في قوله وحيث لا وهنا به شديد إذا قلنا شديد وصف لماذا واهن واهن إيش موقعها حيث لا وهنا شدي حيث لا وهنا شديد به وكذا طيب لا هذه النافيه للجنس الذي تعمل عمل ايش عمل الا و وهن اسمها مبني على الفتح في محل نصب ولا لا وشديد ماذا تكون فظا وصفا لاعودن فظا الموصوف لا وهن شديدا ولا لا وهن شديدا وحيث لا وهن به شديدا ولم اذكر فيه شيئا فهو صالح ايوه وحيث لا صالح خرجته طيب نحن قلنا الان لما نقول حيث لا لا ايش ايه بس هنا هو بصر بان هناك كلاما كلاما محذوف ولا لا اليس ثم كلام محذوف فاذا قلنا لا وهنا ها ليش ليس للجين هو بيقول ما كان فيه من من بعض شديد بينته وما سكت عنه باو صالح جاء الناظم وقال وما به وهم شديد قلته وحيث لا يعني هنا لا يعني هنا لا ليست نافية للجنس طيب لا اذا قلت لا رجل في الدال ما فيه جنس الجنس الجنس الرجال لو قلت لا رجل في الدار لا لا رجل في الدار يعني نفيه لوحده هنا يسمونه نفي الوحدة ونفي الوحده هذا ليس نافيا ليس نفيا للجنس هل هنا عندنا نفي للوحده لأن أبي داود يقول وما كان ابو داوود يقول ما كربني من بعض شديد بينته وما سكت عنه ابو صالح هل يفهم منه انه اذا كان هناك وهن ليس شديدا لا يبينه هل يفهم هذا من كلام ابي داوود ما هو واضح طيب قال وهذلا وهنا به شديد ولم اذكر فيه شيئا هكذا عندكم ولم هو ضروره لا بد من وجود الواو ولا لم اذكر فيه شيئا ها طيب ها ولم اذكر فيه شيئا يعني اذا اذا اذا كان الضعف ليس شديدا ولم ينبّه اليه فهو صالح لكن العبارة ما هي مستقيم لان با داوود ذكر ان هو يورد الصحيح وما يقارب الصحيح وما يشابه الصحيح واذا كان بالحديث وهن شديد بيّن وحيث لا ينبّه فيعتبر الحكم ايه بصلاحية الحديث هذا مفهومه ابي داود وهذا قصده ابي داود هل العباره هذه تدل وترشد الى ما قصده ابو داود او انها تفيد على ذلك لاننا سيمر بنا ان الشيخ زكريا قسم الاحاديث عند ابي داود الى سبعه اقسام وظاهر كلام ابي داود ان الاحاديث عنده اقل من ذلك فهو اعتبر احاديث فيها وهن شديد بيناها واحاديث فيها وهن ليس شديد او غير شديد ولم يبينها اعتبرها اقسام وهذا بالحقيقه التقسيم الذي ذهب اليه يعني تقسيم كانه تقسيم عقلي منطقي لكنه هل له وجود في الواقع هذا الذي ينبغي ان يتنبه اليه لان هذه التقسيمات التي ذكرها قد لا تكون اساسا واردة في ذكر او في ذهن ابي داوود رحمه الله وسيمر بنا هذا ان شاء الله قال وحيث لا وهن به جديد ولم اذكر فيه شيئا يعني من الاثعاف فهو صالح خرجته وما انا خرجته يعني اوردته في الكتاب قال وبعضه اصح من بعض وقوله بعضه اصح من بعض هذا يعود الى ما سكت عنه ولا يعود الى كل الاحاديث التي ذكرها آه يعني هل هذا المسكوت عنه هل مسكوت عنه بعضه أصح من بعض إذا كان قوله هو بعضه أصح من بعض يعود على المسكوت عنه فهذا أيضا إشكال لأنه يقتضي أنه حكم على كل مسكوت فيه بأنه صحيح وبعضه أصح من بعض وهذا يتنافى مع ما ذكره ابن الصلاح والعراقي من انهم اعتبروا ما ذكر عنه ابن الصلاح هو الذي في درجه الايه في درجه الحسن وهذا ولذلك حملوا قوله وبعضه اصح من بعض على كل ما جاء في الكتاب هذا ايش يمكن انشأ لان ما جاء في الكتاب فيه الصحيح وفيه ما دون الصحيح ولذلك قال أصحوا من بعض وهذا أيضا يقصدنا أن نفسر قوله وبعضه أصح من بعض على ما ذهب إليه الجمهور من أن قولهم هذا أصح شيئ في الباب لا يعني الصحة الصلاحية. قال وحيث لا وهم به شديد ولم أذكر فيه شيئا فوا صالح قرّسته وبعضه أصح من بعض قال ابن الصلاح فعليه يعني فعل قول أبي داود ما وجدناه به أي بكتابه ولم يصحه أي لم يحكم أبو داود بصحته أو لم يحكم غير أبي داود بصحته ولم يصحه قال ببنائه للمفعول اي صحح احد من الشيخين وهما البخاري ومسلم ولا غيرهما ممن يقبل حكمه بالتصحيح كابن خزيمه وابن حبان وغيرهم ممن افردا الحديث بالصحه ممن يميز بين الصحيح والحسن وذكر اي ابو داود عليه فهو اي عنده له الحسن ثبتا اي يثبت لهذه الاحاديث وصف الحسن وان كان فيه ما ليس بحسن عند غيره كانه يقول انه حسن عند ابي داود والمساله نسبيه فقد يكون حسنا عند ابي داود ضعيفا عند غيره او صحيحا عند غيره قال شيخنا ومن المراد بشيخه هنا ها اللي هو الحافظ ابن حجر شيخ الشيخ زكريا قال شيخنا ويمكن ان يكون فيه مما به وهن شد غير شديد ما ليس بحسن عنده ايضا لانه ما دام فيه وهن فهذا يتنافى مع الصحه والحسن قال واعترض الحافظ ابن رشيد قال ايوب بن الراي وفتح الشين وهو ابو عبد الله محمد بن ابن عمر الشابكي الاسكندراني اعترى الحاذلي ابن رشيد ابن الصلاح يعني ترى بقى على ابن الصلاح حيث قال وهو ايوا ما قاله متجه كما قاله ابو فر ابو الفتح ليعمري هذه العباره مرت بنا وهي ان ابن رشد اعترب على مين قال ابن الصلاح وقال لا ليس يلزم ان يستفاد من ثوني الحديث لم ينص عليه ابو داوود بضعف ولا نص عليه غيره بصحه أن يكون الحديث عند أبي ذاود حسن. هذا الاعتراب الذي ساقه ابن رشيد. ثم جاء الإمام اليعمري وهو ابن سيّد الناس ورتجها وأيده اعتراب مين ابن رشيد. ولذلك قال قوله وهو متّجّه يعني وهذا الاعتراب متّجّه هذا هو قول الإمام اليعمري. أي وما قاله متجهون كما قاله أبو الفتح علي عمري لا يلزم من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا بغيره ولا غيره لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا غيره بصحه أي ولم ينص غير أبي داود على ذلك الحديث لأنه صحيح أن يكون عنده أي عند أبي داود حسنًا. الحديد لانه هو قال وما سكت عنه فهو صالح وهذا هو الذي حمل كثير من اهل العلم على تفسير كلمه الصالح باحد وجهين اما صالح للاحتجاج فيكون حسنا واما صالح للاعتبار فهو محتاج الى ما يعبده فان وجد ما يعبده صار حسنا وان لم يوجد ما يعبده يكون متوقفا فيه لأن ما يصلح للاعتبار لا يحتج به حتى يعتبر به. ألا بل قد يبلغ الصحة عند مخر مخرجه أي أبي داود. يعني هذا الحديث الذي سكت عنه أبو داود يحتمل أن يكون حسنًا ويحتمل أن يكون ضعيفًا ويحتمل أن يكون صحيحًا. هذا ما قصد كلامه يا علي ال... ابن رشييد عنده ترابه على على ابن الصلاح في حله الاحاديث التي سكت عليها ابو داود بان حسن فقط يقول هذا الكلام لا يسلم لا احتمال ان يسكت ابو داود على حديث وهذا الحديث يكون صحيحا ويحتمل ان يكون هذا الحديث حسن ويحتمل ان يكون هذا الحديث ضعيف صح حملو ابن الصلاح كل هذه الاحاديث على ان حسن هذا ايضا ضرب من التحكم كما قال او كما قال في الاعتراض السائب ولهذا قال ابن سيد الناس ان هذا الاعتراض من ابن رشيد اعتراض ايه اعتراض وجيه اعتراض متجه يعني ذو وجه لماذا يقول قد يبلغ الصححه عند مخرجه يعني ابي داود اي ابي داود وان لم يبلغه عند غيره فالحكم له بالحسن لا بالصححه تحكم قال وجملة يهوه متتجه معتربة بين القول وما قوله كما أشرت إليه وأجاب الناظم عن اقتراب عن لا اقترابي بأن ابن الصلاح إنما ذكر ما لنا أن نعرف به الح... ما لنا أن نعرف الحديث به عند أبي داود. لولانا يعني يمكن ان يتطرح لنا وجه الاعتراض الان وجه الاعتراض ابن رشيد يقول ان ابن الصلاح اعطى حكما عاما وهو ان كل حديث شكت عليه ابو داوود يعتبر ايه حديثا حسنا واعتراض ابن رشيد يقول هذا ليس بلاز لأن هذا الحديث قد يكون حسن وقد يكون ضعيف أيضا وقد يكون ضعيفا. فالأورو الأولى والأنسب ألا نحكم على هذه إلى حديثنا حسنا، وإنما نخبره هالدراسة ونخبره هالإيش للبحث وللنظر. وهذا الكلام من ابن رشد مبني على فتح باب الاجتهاد الذي اغلقه ابن الصلاح ولما كانت نظره ابن الصلاح مغايره لنظره ابن رشد لذلك كان هذا الاعتراض من ابن رشد والله هو والله اعلم ان كلام ابن رشيد كما قال ابن سيد الناس كلام متجه كلام له حبه من النظر لاننا ما عندنا ما يقطع بان هذا الحديث حسن مجرد سكوت ابي داود ليس حكما وسكوت ابي داود ليس دلا على انه حسن بل قال انه صالح وقد عرفنا ان تاويل الصلاح يحتمل الصلاح للهتجاج ويحتمل الصلاح للاقتباع ولهذا لا ينبغي ان يسلم لابن الصلاح قوله دون الصحيح لكن الذي يخرجه غير ابي داوود من طريق اصح فيحكم له به الصح وجد يرويه غير ابي داود بطريق زي ما لكل ما فيه فيحكم له بالضعف ولذلك الاثور والوقوف عند حكم ابي داود امر ليس يعني بمناسب وامر لا ينبغي عن مسلمه لابن الصلاح قال بل قد يبلغ الصحه عند مخرجه اي ابي داود والا لم يبلغه عند غيره فالحكم له بالحسن لا بالصحه تحكم وجمله هو متجه مترا بين القول وقوله وهذا طبعا اضطرته الضروره الاشعريه كما اشرت الي واجاب الناظم على اعتراف بان ابن الصلاح انما ذكر ما لنا ان نعرف به الحديث به عند ابي داود ولاحتياط ان لا يبلغ ان لا يبلغ به درجه الصحه يعني نحتاط فيما قاله ابو داود بانه صالح مجاله حسن ولا نرتقي به الى درجه الصحه على سبيل الاحتياط والمساله في تصور لا تحتاج الى هذا الاحتياط كله الا اذا سلمنا لابي ابن الصلاح رحمه الله منهجه في أن باب الاستihad قلّه جد قفل. قال: والاختياط ألا يبلغ به درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عنده لأن عبارته فهو صالح أي للاختياد والعمل به فإن كان يرى الحسنة رتبة بين الصحيح والضيع فالاختياط ما قاله ابن الصلاح أو يرى بعضهم انه ينقسم الى صحيح وضعيف بما شكت عنه فهو صحيح وهذا ايضا تحكم لان ابا داوود رحمه الله لو كان الامر عنده كذلك لحكم عليه او لصرح بصحته ولم يستبدل عباره غير العباره المتداوله فإنا بعد أود لم يستخدم كلمة صحيح وإنما استخدم كلمة صالح فعدوله عن صحيح إلى صالح قرية واضحة وظاهرة بأنه ما أراد به الصح إن لو كان قاصدا الصحة لا أدرجه ذنب قوله فيه صحيح وما شبهه وما قاربه وهو الذي سكت عليه لكن كونه جعله قسيما للصحيح دليل واضح على انه ليس ليس دافع قال فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح او يراكه بعضهم انه وقوله كبعضهم يعني كالمتقدمين انه ينقسم الى صحيح وضعيف فما سكت عنه باو صحيح والاحتياط اي على الرايين ان يقال صالح يعني ينبغي ان نستخدم عباره العبارة التي استخدمها أبو داود ولا ن ولا نعدل عنها ولا نبدلها بغيرها كما عبّره عن نفسه أي لأن لا نعلم أيهما رأيه قال وقد أفاد كلام أبي داود على الرأي الأول لأنه قال الصالح قسما لي للصحيح وقد افاد كلام ابي داود على الراي الاول ما ما تقرر ان الحديث اذا كان به وهنون غير شديد فهو حسن ومن قرر هذا ان الحديث اذا كان به وهن غير شديد فهو حسن ها هل مر تصيره لا هو ضعيف لكن احنا قلنا الضعف ينقسم الى قسمين ضعف ينجبر وابه نه والباح الذي ينجبر اذا وجد الجابر والمتابع عند اذن يقيسون حسنا للغير اما مجرد كونه باعيسا قابلا للانجبار هذا لا يعطي لا يعطي وصف الحسن واضح قال ما ما تقرر ان الحديد اذا كان به وهنون غير شديد اذا كان به وهن غير شديد فهو حسن يحتج به سواء وجد له جابر ام لا وهذه مساله فيها نظر وان كان عند غيره يحتاج الى إيه؟ يحتاج الى جابر ولهذا يقول فما كان في كتابه يعني فما كان في كتاب ابي داود سته اقسام او ثمانيه مقسم الى سته او الى ثمانيه اقسام صريح لذاته وصريح لغيره يعني هذان قسمان حسن لذاته حسن لغيره بلا وهن فيهما هذا قسم او القسم الخامس يعني حديث بلا وهن شديد او غير شديد هكذا بلا وهن فيهما ولا الضمير في فيهما يعود الى الحسن ما به وهن شديد ما به وهن غير شديد فهذه صارت كم ست ولا سبع عندنا صحيح لذاتي صحيح لغيره حسن لذاتي حسن لغيره اربعه بلا وهن فيهما ان يعود على صحيح وعلى الصحيح والحسن كيف يكون صحيحا لذاته وصحيحا للغير وفيهما وهن واذا قلنا يعود الى الحسن الحسن لذاته كيف يكون به وهن ها طيب لما نجي نقول الان بلا وهن فيهما ليس هو سبب للوهم الان انت اذا قلت هذا حديث صحيح اليس فيه اليس في هذا الحكم قطعا بانه لا وهن فيه لو كان به وهن لكان معلولا والعله تنافى مع الصحه وهكذا اذا قلنا في الحسن لذاته فك ابن بولح حسن لذاته حسن من غير بلا وهن فيهما الا اذا كان مجرد تقسيم عقلي فالتقسيم العقلي يفترض يفترض الواقع وغير الواقع أرتب قوله بلا وهن فيه ما قسم واحد ولا قسمين قسم واحد ما به وهن غير شديد وهذا هو القسم السادس وهذان قسمان ما له جابر وما لا جابر له ها وما قبله قسمان ما بين وهنه ما بين وهنه وما لم يبين وهنه وما قبله قبله قسمان ما بين وهنه وهو الضعيف الشديد وما لم يبين وهنه فبعد هذا الذي سكت عنه فكيف يكون هذا التقسيم على عبارة هذه الحقيقة عبارة الشيخ زكريا يعني فيها غموض وفيها تداخل لانه اعتبر التقسيمات ثمانيه اذا اعتبرنا الاربعه الاولى الا هو الحسن والصحيح بالقسمي والصحيح والصحيح بقسمي اربعه ثم جينا الى الضعيف وقسمناه الى قسمين ما به وهم شديد وما ليس وما به وهم شديد كيف يعرف لابد ان يكون بتبينه هو لانه التزم ان يبين ما به وهم شديد ومفهومه ان ما لم يبين فيه الوهم الشديد فهو ليس وهما شديدا عنده على كل حال نفهم عبارته قال بلا وهم فيهما هذا قسم ما به وهم غير شديد وهذا قسمان ما له جابر وما لا جابر له وما قبله قسمان ما بينه وهنا هو ما لم يبين وهنا فهذه الأقسام التي يعني الأقسام التي يمكن أن يقسم إليها أحاديث كتاب أبي داود ثم قال وللإمام الحافظ أبي فتح أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن, محمد بن أحمد بن سعيد الناش اليعمري قال بفتح الياء مع فتح الميم اليعمري وبمها اليعمري مشبه إلى يعمر يعمر يعمر إذا قلنا بفتح الإيش الميم ابن شداق بفتح المعجمة وتشديد المهملا وآخره معجمة من بني ليث في اعتراض آخر على ابن فلان فإنّه قال لم يرسم أبو داود شيئاً بالحسن وما أنا لم يرسم يعني لم يصف أو لم يعرّف بالحسن لم يرسم لم يصف شيئاً من أحاديثه بأنها أحاديث حسنة لأنه قال هو فحيح وما شابهه وما قاربه وما سكت عنه والباقي صالح فقوله صالح لا يمكن او لا يعني ان يكون حسنا قال توتراض اخر على ابن الصلاح فانه قال لم يرسم ابو داود شيئا بالفسني او بال حسني انما قول ابي داود اي السابق وهو ذكرت ذي الصحيحه وما يشبهه اي في الصحه ويقاربه اي فيها يعني في الصحه كما دل لذلك قوله بعضها اصحح لنبابن فانه يشير الى القدر المشترك يعني ان هذا كله محكوم لصحته وبعضها اعلى صحه من ايه من بعض قال وبعضها اعلى وبعضها اصح من بعض فانه يشير الى القدر المشترك بينها لما تقتضي صيغه افعل يعني في التفضيل ايذ قال في الاكثر ولذلك احاديثه كلها ينبغي ان يهتم بصحتها وهذا القول حقيقه من ابو الفتح اليعمري ايضا فيه نظر لان الواقع ان عددا او كثيرا من الاحاديث التي ذكر عليها ابو داوود تتبعها اهل العلم فلم يبلغوا بها درجه الايه الصحه قال يحيى مسلما اي يشبه قوله حيث يقول اي مسلم في صحيحه جمله الصحيح لا توجد عند الامام مالك والنبلاء هو هذه ايضا قضيه ثانيه وهي الامام مسلم رحمه الله كانه يريد ان يقول ان الاحاديث الصحيحه ليست محصوره فقط في روايه مالك وامثالي مالك بل هناك احاديث صحيحا رواها اهل العلم ورواها بعض الائمة وهم دون مالك فما لم يخرجه مالك لا يمكن ان نقول انه ليس ب صحيح لان مالك انما اخرج بعض ما صح وانما روى يعني بعض الصحيح وهناك روايات لم يخرجها مالك ولم يخرجها من هم امثال مالك لكنها صحيحه وهذه الروايات الامام مسلم رحمه الله يعني ذكر هذه كتابيه ولما قيل له كانهم معترضوا عليه كيف تروي احاديث فيها رجال يعني دون الصريع او هذه احاديث لم يرويها اهل العلم كمالك وامثال مالك فقال مجيبا ليس اصريع ليس الصحيح محصور في روايه مالك او في روايه امثال مالك بل ان الصحيح يتجاوز الى غيره لان هناك شروط متى توافرت صحه الاسناد وصحه الحديث ولا يلزم منه ان يكون مقصورا على نوع معين من اهل العلم هذا ما اشار اليه حيث يقول يحكي مسلمًا أي يشبه قول مسلمين وهذا طبعا جاء في قوله ايه وللامام اليعمري وللامام اليعمري وللامام اليعمري انما قول ابي داود يخي مسلما هل يقول جمله الصياح لا توجد عند مالك والنبلاء تحتاج ان ينزل في الاسناد الى يزيد بن ابي زياد رحمه هو ان يكون بالسبق اثرته وادركا بلسن الصفي هل نقب على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحقق <تصفيق> خلاصه هذه الابيات ان الامام اليعمري ابن سيد الناس لما قال ان با داوود قسم كتابه الى الصعيف وما شابهه وما قربه وأنما كان فيه من وهم شديد يبينه وأنما سكت عنه وصالح يقول هذا التقسيم الموجود في سنا أبي داود شبيه بالتقسيم الموجود في سنا فيه في صحيح مسلم شبيه بالسنا ب بالتقسيم الموجود في صحيح مسلم فإن مسلمًا قسم الصحيح ذيكابه إلى قسمين لأنه قسم الروايات إلى ثلاثة أقسام وانه استبعد القسم الثالث وهو ما كان من روايه البعضاء او المغفلين او المتهمين وبقي بعد ذلك روايات جماعه يتفاوتون صايبه تعتبر من اثقل الروات واوثقهم كما كما منصور لمن مثل بهم ابن ف... مثل بهم الامام مسلم كانوا من سوره بن فندق والطيب الثاني ادونهم فهم اسم العلم وشجري اشمالهم لكنهم دونهم من حيث الضبط من حيث تمام الضبط من حيث قوه الحفظ ولذلك ما مسلم رحمه الله اخرج رواياتهم ايضا على سبيل المتابعات وعلى سبيل الشواهد ف الإمام اللي يعمر يقول كان على أهل العلم أن ينزل كتاب أبي داود على إيه على كتاب مسلم وأن يجعلوه شبيها بكتاب مسلم لأنه أورد أحاديث الطائفةتين الطائفة الأولى الثقات والطائفة الثانية وهم